فاصبر صدرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كلمه وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤيي ونا 122. ونزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا اذا إذا مسه الشر جزوعا واذا وإذا مسه دائمون هو الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن ابْتَغَى وَرَاءَ ذلك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 119. كفروا قبلك مهطعين 110. عن اليمين وعن الشمال عزين 111. كل مرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا ولقناهم مما يعلمون فلأقسّم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على إن لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين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 I'm done.